بسم الله الرحمن الرحيم في الصرف وصلنا إلى قوله والمراد ببنية الكلمة وعرفنا أن المراد بالبنية والوزن والصيغة أن المراد بذلك الهيئة التي يمكن أن يشارك اللفظة فيها غيرها وبيان ذلك. في عدد الحروف مرتبه وفي حركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الزائد في والاصلي كل في موضعه ثم أخذنا تنبيهات التنبيه الأول أن الحرف الاخير لا تعتبر حركته ولا سكونه في بنية الكلمة التنبيه الثاني أن التصريف يدخل في الاسم المتمكن والفعل المتصرف دون الحرف وشبهه. وبينا لكم أن الاسم متمكن وغير متمكن وأن المتمكن متمكن أمكن وهو المصرف ومتمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف هذا بيناه في درس الصرف أو في درس المتممة طيب وأن الفعل المتصرف أخرج به الجامد لأن الجامد يلزم حالة واحدة والتصريف يقتضي تغييرا دون الحرف وشبهه أي المراد بشبه الحرف المبني وهو الاسم غير المتمكن، ثم قال والمراد باسم المتمكن، والمراد باسم المتمكن الاسم المعرب ولو كان ممنوعا من الصرف، والمراد بشبه الحرف المبني، فما دخل الحرف وشبهه من تصغير من تصريف كتصغير كتصغير ذا والذي ونحن ذلك فشاذ والتنبيه الثالث, والتنبيه الثالث الذي أخذ أن الصرف إنما هو في الكلمات العربية دون العجمية. ثم ننتقل بعد هذا إلى الدرس الآخر قال كيفية وزن الكلمات قال إذا أردت أن تزن كلمة لتعلم الأصلية من حروفها والزائد فقابل اصولها بأحرف فعل الأول بالفاء والثانية بالعين والثالثة باللام مسويا بين الميزان والموزون في الحركة والسكون فتقول في فلس وزنه فعل وفي ضرب وزنه فعل وكذلك قام وشد لأن ما قاوم وشدد كما سيأتي في موضعه وكما مر بك في ماذا في المدخل الى علم الصرف ان ضرب على وزن ماذا فعل تقابل وصول الكلمه ضرب باحرف فعل الفاء والعين واللام كل في موضعه الاول للفاء والثاني للعين والثالث لللام وتعطيه من الحركات تعطي الميزان من الحركات والسكون ما في الموزون قام أصرها قاوم فوزنها فعل شد أصرها شدد فوزنها فعل ما الذي حصل لقامة تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ماذا قلب الفا وهذا ماذا يسمى إعلالا بالقلب يسمى إعلالا بالقلب وشدد ما أصرها شد أصرها شدد فما الذي حصل لها إضغام حصل لها ماذا إضغام قال لأن أصرهما قوم وشدد كما سيأتي في مضعه وتقول في علماء فعل وكذلك هاب ومل هاب ومل على وزن فعل كيف قال لان اصل هاب هيب على وزن فعل واصل من لا على وزن فعل ذكرنا في المدخل لمن كان ذاكرا كيف عرفنا أن هابا الماضي منها هايبا وملا الماضي منها مليلا التفصيل سيأتي في لمية مئة الأفعال وربما يمر بنا بعضه في أثناء, أثناء, أثناء, أثناء هذا الكتاب لكن أحد يذكر كيف؟ التصريف سيبين لك أن الألف منقلبه عن ياء لكن كيف عرفت أن أصرها فعلاء؟ ريد أوضح من من قولك؟ طيب لماذا ما يأتي شخص ويقول وزنها فعلا فعلاء متعد أيضا؟ نعم. نحن قلنا لكم هاب ماذا تقول في مضارعها لا يهاب هاب يهاب خاف يخاف بقية الألف في الماضي والمضارع إذا الماضي على فعل لأن الماضي لو كان على فعل فسياتي المضارع اما على يفعل يبيع هذا الاجوف أو على يفعل يقول ويصوم يتغير الى يا او واو اما اذا بقي ألفا فالماضي على فعل دعك من هذا سياتي من لك ذلك الثاني مفتوح بعد حرف المضارعه يم يمل لو كان على فعل في الماضي يأتي المضارع مضموما أو مكسورا تقول يشو يشد يحي يحن أما بقاء الفتح من لا يمل دل على أن الفعل المضاعف ماذا على وزن فعل لا يفعل هذا سيأتي ان شاء الله لا تشغل, لا تشغل بالك به الآن قال وتقول في وزن ظر فاعل وكذلك طال وحب لأن أصل طال طول وحب حببة أنت يعرف أن أصل هذه الكلمات ما قلت لك قال إذا قلت كيف يعرف أن أصل كذا كذا فالجواب أن ذلك يعرف بالاستمرار بالاستمرار في هذا الفن بالعلم بقواعد في ذلك تأتيك شيئا فشيئا عند الدراسة ولكن لا تستعجل وتتحسر فتترك فتترك الفن لا تستعجل وتتحسر فتترك الفن تقول ما عرفت ما أصل كذا إذن ما أفهم هذا الفن لا اصبر ستأتيك طيب قال إذا هذه طريقة وزن الكلمات الثلاثية الاصول مجردة عن الزوائد هذا مراجعة لما مر في المدخل في المدخل مر بتفصيل وتوضيح وتبسيط أكثر وهذا إنما هو مراجعة قال فإن بقي من أصول الكلمة شيء لم يوزن بعد استيفاء أحرف فعل زد تلاما في الرباعي فتقول في وزن جعفر فعل وزد تلاما ثانية وثالثة في الخماسي فتقول في وزن جحمرش فعل لل فإذا كان في الكلمة المراد وزنها حرف زائد أو أكثر فلا يخلو هذا الزائد من أمرين إما أن يكون تكرارا لأحد أصول الكلمة أو لا، فإن كان تكرارا، فإن كان الزائد وليس تكرارا لأصل قابل بلفظه في الميزان، فيقال في وزن أكرم وبيطر وجهور أفعل وفيعل وفعل لا، لأن الهمزة في أكرم والياء في بيطر والواو في جهور زوائد، وستعرف ذلك كله في باب الزيادة إن شاء الله. قال وإن كان الزائد تكرارا لأصل قوبل عند الجمهور بما قوبل به ذلك الأصل فتقول في وزن علم وجلب فعل وفعل لا وقد ذكرنا شيئا من تفصيل ذلك موضحا في رسالة مدخل إلى علم الصرف فراجعه فإنه مهم هذا مر معكم مفصلا او لا من الذي ما حضر المدخل؟ من الذي ما حضر المدخل؟ كيف يعرفون المخرج طيب يقول انت اذا اردت ان تزن الكلمات تاتي باللفظه دار تريد ان تزنها تقابلها بأحرف فعلا الفاء والعين واللام الاول للفاء والثاني للعين والثالث لللام وما كان من حركة في الموزون تعطى الميزان مثله درس على وزن ماذا فعلا درس على وزن ماذا فعل الوسط ساكن تشكل فيه دارس, دارس هناك حرف زائد هذا الزائد هل هو أصل من اصول الكلمه اصول الكلمه الدال والرا والسين هل الألف دال او را او سين لا إذن يكتب ينزل, ينزل بلفظه تقول دارس على وزن فاعل دارس فاعل من أين أتيت بهذه الألف الألف الزائدة هي الألف الزائدة تنزل, تنزل بلفظها مدروس الميم زائدة الواو زائدة ستنزل بلفظها وهذه اتفقنا أن الدال الفاء وأن الراء العين وأن السين اللام فمدروس الميم على ما هي عليه ثم الفاء والعين والواو زائدة فمدروس على وزن ماذا؟ مفعول هذه زوائد نزلت مثل ما هي عند الوزن لكن درس درس كم حرف درس أربعة الراء بكم براءين هذه الراء التي هي براءين هل الراء حرف غريب عن أصول الكلمة أو هو تكرار لاصل من أصول الكلمة تكرار إذا كان تكرارا تكرر هذا الأصل فتقول درس, درس على وزن فعل ما هو الأصل الذي كررته العين لأن عين الكلمة وهو الراء مكرر فتكرر في ماذا في الميزان جلب تقول جلب جلبب ما هو الذي تكرر الباء هل الباء غريبة على أصول الكلمة أو هي تكرار لللام تكرار للام فجلبة بتقل وزنها فع لا لا كررت الأصل فالزائد إذا كان غريبا عن أصول الكلمة الذين لم يحضروا إذا كان غريبا عن أصول الكلمة ينزل بلفظه ألف نزل ألفا ميم نزلت ميما واو نزلت ميما واذا كان تكرارا لاصل من أصول الكلمه فيكرر ذلك الاصل درس تكرار للراء وهي عين الكلمه فيكرر العين فعل جلب تكرار للباء والباء هي اللام فتكرر اللام في الميزان فعل لا فعل لا قرد وزنها ماذا عند من عندك يا سامي فعلة. لو قلت لك قر قردد قردد عندك حسنت لماذا تقول فعلد فعلد تقول الدال نزلت دالا لا لما كانت الدال تكرارا للأصل ما تنزل بلفظها وإنما تنزل بماذا بما يقابلها وهو اللام فعلل واضح؟ إذا وزنت اللفظة بأحرف فعل مثل درهم درهم الدال تقابل ماذا تقابل ماذا هذا الذي زكريا انتبه الدال تقابل الفاء قلنا نقابلها بفعل الراء تقابل العين اللام الهاء تقابل اللام هل بقي شيء لم يوزن الميم إن بقي شيء لم يوزن وكان أصلا فتكرر اللام وتعطيها من الحركات مثل ما في اللفظ الأول فدرهم على وزن ماذا فعل من أين جاءت اللام الثانية لأن فعل وقفت الى الهاء وبقي معنا الميم فنزيد لاماً ثانية سفرجل سفرجل السين ستقابل الفاء والفاء تقابل العين والراء ستقابل اللام الراء تقابل اللام ماذا بقي الجيم واللام حرفان تزيد لاماً ثانيه والامن ثالثة وتعطي الحركات سفر جل فعل لل فسفر جل على وزن ماذا فعل طيب كذلك أيضا قنفذ قنفذ على وزن ماذا قنفذ هذه الثلاثة للفاء والعين واللام بقي الذال تحتاج أن نكرر ماذا لاما فقنفذ على وزن فعل جح جحمرش واحد اثنان ثلاثة الفاء والعين واللام إلى الميم تبقى الراء والشين، إذا سنزيد لامين، فجحمرش على وزن فع لا لل فع لا لل جحمرش على وزن فع لا واضح؟ طيب اسمع معي، قال فإن كان في الكلمة المراد والمراد وزنها حرف زائد أو أكثر فلا يخلو هذا الزائد من أمرين. إما أن يكون تكرارا لأحد أصول الكلمة أو لا فإن كان الزائد ليس تكرارا لأحد لأصل قوبل بلفظه في الميزان مثل ماذا في الأمثلة التي على السبب يا وليد دارس حسنت على الزائد الألف وليس تكرارا لأصل قوبل بلفظه ما معنى قوبل بلفظه عند الوزن ينزل, ينزل نفس اللفظ ألف ألف ميم ميم واو واو فيقال في وزن أكرم أصوله الكاف والرا والميم من الكرم فإذا الهمزة زائدة تنزل الهمزة فتقول افعل بيطر من بطر بمعنى شقة اليا زائدة فبيطر على وزن في على جهور من الجهر الواو زائدة فجهور على وزن فع ولا تقول في وزنها أفعل وفعل وفعل لان ولا لأن الهمزة في أكرم والياء في بيطر والواو في جهور زوائد وستعرف ذلك كله في باب زيادة إن شاء الله يعني ستعرف كيف عرفت زيادتها قال وإن كان الزائد تكرارا لأصل قوبل عند الجمهور إشارة إلى الخلاف إشارة إلى خلاف بعض الصرفيين بما قوبل به ذلك الأصل فتقول في وزن علم ما هو الزائد يا أحمد اللام إحدى اللامين فيقال اللام تكرار يعني تضعيف للام قبلها فيقال فعل جلب فعل لا قال وقد ذكرنا شيئا من تفصيل ذلك موضحا في رسالة المدخل إلى علم الصرف فراجعه فإنه مهم قال بقي أن نعرضهنا لشيء إن لم نتكلم عنه في الصف المدخل فانتبه له رعاك الله وذلك أنه إذا كان في الموزون تحويل أو حذف فعلت مثله في الميزان هذا درس طويل نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إنما شغلت اليوم فذهب الوقت علينا اللهم نستعلم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا لا إله إلا أنت